فَسَأكْتُ بُعََّينَ يَاتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاتَ وََّذينَهُم بِآياتِنَ وََّذينَهُم بِآياتِنَ يُؤمِنُون الذيذينَ يَتَّ بِعونَ وَسُولًاَّ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 وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّباتَاتِ وَيُحَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَ إثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصَرَهُم وَيَضَعُوا عَنْهُمْ إصرَهُم وَالْأَغْللََّ كَانَة عَلَيْهِمْ فََّذِنَ آممَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوه وَنَصَرُوه وَتَّبَع النُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي, الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنْ بَجَسَتْ مِنُْثْنَتَ عشرَةَ عيْنَا قَدْ مَ كُلّ أُناَاسَِّ شرَبَهُمْ وَظَََّّ عَلَيْهِمُ الْ الغمامَ وَأَن زَلَّ عَلَيْهِم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا وَقُوا حَّتُ وَدخُلُ الْ البابَ سُجَّدًا النَّغْفِ لَكُمْ خَقِي آاتِكُمْ سَنَزيدُمُحسنين فَبَددَّ نَظَلَموا مِنْهُم قَوًْا غيْرَ الذي قِيلَ لَهُم فَأَسَلَّ فَأَسَلَّ عَلَيهِم رجزَم مِنَ السَّماءِ بِمَا كانَوا يَظْلِمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم, إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا وَيَوْمَ لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بِمَا كانوا يفسقون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 بَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا اعْتَاهُوا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِذَا بِعَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق أَلَّا أن لا يقولوا إِلَّا الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون